فضيلة الشيخ عطية صقر هل يوجد حديث يقول إذا تعطرت المرأة تكون زانية وهل هذا الحديث صحيح وإذا كان العطر خفيفا بغرض إزالة رائحة العرق هل يحدث الزنا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ورواه الحاكم أيضا وقال صحيح كما رواه أبو داود والترمذي بلفظ كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي المأثور خير عطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه يفهم من هذا أن وصف المرأة بأنها زانية أي تشبها يقوم على وضعها العطر بقصد أن يجد الناس ريحها وهذا واضح لا يشك أحد في أنه مذموم فالقصد به حينئذ الفتنه والاغراء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان العطر نفاذا أو قويا أما الخفيف الذي لا تجاوز رائحته ما كانه إلا قليلا والذي لا يقصد به الاغراء، بل يقصد به إخفاء رائحة العرق مثلا فلا توصف المرأة معه بأنها كزانية وذلك لانتفاء القصد ومع ذلك أرى أنه مكروه على الأقل فإن الرائحة حتى لو كانت خفيفة فستجد من يتأثر بها من الرجال الذين تزدحم بهم الطرق والأسواق والمواصلات فاولى للمرأة الحرة العفيفة أن تبتعد عن كل ما يثير الفتنة من قريب أو بعيد وإزالة رائحة العرق تمكن بالاستحمام أو غسل المواضع التي يتكاثر فيها العرق ولا يحتاج إلى وضع روائح فإن الخفيف منها يجر إلى الكثير القوي وهذا كله عند وجود رجال أجانب خارج البيت أو داخله أما مع المحارم أو الزوج أو النساء فلا مانع من الروائح وذلك لعدم فتنة المحارم بها ولإدخال السرور على قلب زوجها وعدم انتقاد النساء لها وضمير المرأة له دخل كبير في هذا الموضوع والله أعلم